وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى فعلى ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأوين الأحاديث